بسم الله الرحمن الرحيم قل <تصفيق> <تصفيق> آمل برب فنق من شر ما قنق ومن شر غاسب إذا نقض ومن شر نفاساتهم عقض ومن شر حاسد إذا نقض